موقع رياض القرآن يقدم يقدم وهذا ينجب لعيوبه وهذا يتأسف على فوات مطلوبه وذاك يعاتب نفسه على التقصير وآخر يتفكر في هول المصير وهكذا فهم في غاية الأمس وفي منتهى السعادة وفي منتهى اللذة يعيشون في جنة الدنيا يتفيأون ظلالها ويستنشقون نسائمها نعم سل الليل عن الأحباب فعنده الخبر وسل الأسحار عن الأسرار تظهر ما ستر فأخبارهم أرق من نسيم السحر. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازيله فأولئك فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحوجهم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تكن آيات تتلع عليكم فقنتوا بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا وتنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون قال خسأوا فيها يكلمون ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنتوا بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن سأو فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فقِف لنا وارحمنا يقولون ربنا آمنا فقِف لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا اني جزيتهم اليوم بِمَا صبروا انهم هم المنساؤون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلّا بثتم إلّا قال إلّا بثتم إلّا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو لا اله الا هو رب العرش الكريم